حديث الماضي في البارحة الكلام على أركان الإسلام وعرفنا أنها خمسة وأن الإسلام لا يتم إلا بها ولا يقوم إلا عليها كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه والخيم لا تقوم إلا على أركانها فكذلك الإسلام وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثار الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. تقدم الكلام على الأركان الأربعة و الكلام عن الركن الخامس وهو موضوع الحديث في هذه الأيام لأننا نعيش موسم عظيم وهو موسم الحج فلا بد أن نتعرف على بعض أحكامه حتى يكون المسلم سائرا على بصيرة على طريقة راضحة ولا على علم وهدى يعرف ما يجب عليه وما يستحب منه وما لا يجوز له كل هذه أحكام ذكرها العلماء رحمهم الله واستنبطوها من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه لما فرض عليه الحج حج في السنة العاشرة من الهجرة وقاد الحجيج بنفسه عليه الصلاة والسلام وكان القرآن ينزل عليه ويبلغه للناس ويقول أيها الناس خذوا عني مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا فحج عليه الصلاة والسلام وقاد الحجيج وجههم على ما سيأتي بيانه وتصويره فأولا فضل الحج الحج فضله عظيم وهو يكفر الذنوب بإذن سبحانه وتعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت رجع من ذنوبه ولم يرغث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدة أمة وفي رواية أخرى من زار هذا البيت ومعنى زار يعني يشمل الحج والعمر جميعا وفي حديث آخر وما الطبراني من حج هذا البيت واعتمر ولم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه دنوب كيوم ولدت أمه ويقول عليه الصلاة والسلام تابع بن الحج والعمرة فإنه ما يمفيان الفقر والذنوب كما يمفر كير خبط الحبيب وهو مع أنه في فرد فورك من أركان الإسلام كما مر علينا ولا بد من أدائه على القادر المستطيع إذا توفرت الشروط، يقول على صلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج حجوا، إن الله فرض ويقول تعجلوا الحج يعني هذه ثنية، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له مرض، قد يعرض له فقر، قد يعرض له موت، إن شاء معظمه الحياة الأخبار، فعليه إذا بلغ أن يبادر إلى الحج. والحج في اللغة القصد إلى من تعظمه وفي الإصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وهو أشرح الحج اللي هي في شوار للقعدة والحجة هذه الآن المواقيت الزمانية أما المواقيت المكانية فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى وسمى مناسك يعني يسمى حج وسمى منسك والمنسك في الأصل الذبيحة ثم توسع ووطلقت على جميع أفعال الحج وتسمى مناسك كالطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف عرفة والمبيت مسترفة والمبيت لمنى لياري منا كل هذه مناسك الحج قال تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكُ والحج فرضه على علينا كما فرضه على الأمم قبلنا فإن الله فإن فإن الحج مفروض على الأمم السابقة فحج الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أن إخوانه من الأنبياء حج من قبله فحجوا عيسى حجوا أيضا إبراهيم عليه السلام ومن قبله أيضا حج صالح وهود عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام المقصود أنها عبادة قديمة ولهذا قال تعالى وإذ بونا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا فطح البيت للطائفين والقائمين والذكع السجود وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رامر يأتين من كل فج عميق وكانت مكة لا ليس بها أحد فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله ونبي إبراهيم أن يأتي بإسماعيل وأمه هاجر إلى هذه البلاد المقدسة وليس بها أحد فوضعها هو ابنها هنا في قرب محل زمزملان وجعل عندهم جرابا من تمر وسقاء من ماء فلما ول وتركهم تبعته هاجر عليه السلام فقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا فقال إلى الله قالت رضيت رضيت بالله عز وجل فرجعت واخذت تأكل من التمر وتشر من السقة وتضع ولدها ثم بإذن الله نفد هذا الماء ما عندكم ينفد وما عند الله باق وعطش إسماعيل عليه السلام وهو صغير لذلك فأخذت تبحث عن من يغيثها فكان أقرى جبل لها الصفا فصعدته ثم رأت هل ترى من أحد لم ترى من أحد ثم مشت إلى المرة هل ترى من أحد لم ترى من أحد فعلت ذلك سبع مرات إذا انصبت قدمها في الوادي أشرعت حتى تصعد يقول عليه الصلاة والسلام فمن ذلكم كان الطواب بين الصبي ونوع سبعة كأنها وهي على المغص سمعت صوت فقالت صح تزيد نفسها قد أسمعت إن كان عندك غض فما فلما ذهبتك إلى الصبي وهي من يصيح للعطش. فإذا عنده جبرائيل عليه السلام وقد حفر الأرض بعقده أو بجناحه فنبع الماء فقال لها لا تخاف الضيعه فإنها هنا بيت سيبنيها للغلام وأبوه ثم ولأ وتركها واخلت تحوط المالي ألا يسيح ثم مر بها أناس من جرهم الوادي ما في أحد أبد ما ولا ولو نس خالق سبحانه الخلاق العالم أخي الله هاجرهم ولده اسمعي رأوا هؤلاء القوم طيرا يحوم قالوا الطير لا يحوم إلا على ما ولعهدنا بهال الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا وجريين يعني رسول ورسولين فلما جاءوا وجدوا الماء وجدوا المرأة عند الماء فسألاها ما شأن هذا فأخبرتهم فقال فذهبوا وراء أخبروا قومهم فرجعت قبل الجرم وقالوا نريد أن نسكن عندك قالت نعم لكن لا شيء لكم في الماء, الماء أنا أعطيكم منه لتحلاجون إليه تريد السيطرة على الموقف ما أعطي زمان بيدها فجلسوا عندها وشب إسماعيل تزوج منهم ثم جاء إبراهيم وزار إسماعيل القصة طويلة على كل حالة فجار ابنه وسلم عليه وقابله وعانقه وصنع لك كما يصنع الولد والد للتقبيل والسلام ثم قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيت قال افعل قال وتعينني قال وعينك ثم إن الله سبحانه وتعالى حدد لإبراه موضع البيت وكانت ربوه تأتيه السيون تأخذ عن يمينه وعن شماله فكشف إبراهيم الربوة وشرع في البناء ووضع الأساس وبنى وإسماعي ذناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك هم تستميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآذنا مناسكنا وتب علينا إن كانت الثواب الرحيم فلن تكامل البنيان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتب عندنا أتوا بالحجر الموجود هل الآن عند مقام إبراهيم ويقف إبراهيم عليه حتى يرتفع فجعل الله آية أثر القدم في الحجر سبحانه الخلاك العليم فبناه إبراهيم وإسماعيل يعاونه ويساعده فلما تم البنيان أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي في الناس بالحج كما قال تعالى مخبرا لنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة وإذ بونا لإبراهيم كان البيت ألا تفكدي شيئا أطاه البيت للطائفين والعاكب والقائمين وذكع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رامض يأتين من كل فج عميق ويشهدوا مناقع عليهم يذكر اسم الله في أي معلومة على ما رزقهم بأيمة الأنعم فإبراهيم كأنه فقاصر صوته عن البلاغ فقال الله له يا إبراهيم عليك النداء نداو علي البلاغ تكفى الله بإبلاغ هذا فالصعيد قيل على البيت وقيل على جبل أبي قبيس وقيل على مكان مرتفع وأدم في الناس أيها الناس إن الله اتخذ له بيتا وأمرك من تحجوا فحجوا فسمعه من في الأصلاب ومن في أرحم النساء ومن أراد الله لها أن يحج ولها هذه التربية لتسمعونها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك هذه الترديه هي إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله ورسوله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام معنى لبيك يعني من لباب المكان إذا أقام به ومعناها أنا مقيم على طاعة أو معناها إجابة بعد إجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك في هذا بيان التوحيد وأن العبادة لا تقبل الله بالتوحيد فمن أشرك مع الله قليلا كان أو كثيرا ملك أو رسول أو ولي أو شجر أو حجر أو غير ذلك وما تعالى في عمله حابق ماذا عمل أبدا فباطل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم لك والملك لا شريك لك ثم أجاب الله من أراد أن يجيب ويحج لهذا البيت ولهذا من دعاء الخليل عليه السلام لما وضع هاجر وابنها في هذا المكان وتوارى عنهم رفع يديه وقال استقبل مكان البيت وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم يعني مكان أبقى أجرع ولكن أحرم أبقى هذا أبقى حكمة حكيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فيه أيضا عظم الصلاة فاجعل أثلة من الناس لهوين إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لا إله إبن الله ترى فالحجيجي يجون من كل فج عميل كل من تأركن أولاده ومنازله وماله وجايا بطوعه واختياره يرجو ما عند الله عز وجل نسأل الله يتقبل منه ومنه كل منهم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى عقابه العقابة شاء الله لا يخير وسائل الجميع وأن نردهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير هذا يعني لهذه اللمحة المجزة عن أصل بناء الكعبة تعلمون أن الكائن إبراهيم عليه السلام بدأ الكعبة وأن الله أمر هذه الناس بالحج ثم تعله يأتي أيضا فرصة واخراء نتكلم عن تاريخنا الظنى والأدوار التي مضت به إن شاء الله تعالى. ثم إن الله فرض على هذه الأمة حج البيت في عام تسع من الهجرة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ففي هذه الآية كان الحج مفروضا على هذه الرمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بما صح عنه إن الله فرض عليكم الحج الْحَجَّ فَحُجُّوا قال يا رسول الله هذه كل عام يعني كثل في النحج فسكت عليه الصلاة والسلام فقام هذا الرجل مرة أخرة وقال يا رسول الله هذه كل عام فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال آتي كل عام فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام دروني ما ترتكب فإنما أهلكم من كان قبلكم كثركم مسائلين واختلافهم على أنبيائهم لو قلت نعم لا وجبت ولا وجبت ما استطعت من يحجز شيئا صعب فقال الحج في العمر مرة الحج في العمر مرة كل عمرة واجبة ثمن زاد فهو وفي البداية ثمن زاد فهو تفويح الحج والعمرة واجبان على كل مسلم مكلف يعني بالغ نعاقب حر قادر على الحج قادر بماله وبدنه لهذه شروط الحج على كل مسلم يعني الكافر ما يصح من الحج ولا يجب عليه لأن فاقد النية فاقد الشرط الأساسي والتوحيد بالغ يعني ما يصح ما ي... هذا الشرب أيضا شرب للوجوب والإجزاء يعني لو حجة صغير حج صغير صح حجه لكن ما يجي عن فنث الإسلام إلى بلغ لا بده أن يحج أما كون له أجر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حاج قابلته قابله وفد بالروحة موضع قد مكة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من القوم؟ قالوا مسلمون قالوا من أنت؟ قال رسول الله كان معهم رأى معه صبي صغير ممهود فرفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجل قال نعم ولك أجر ودل ذلك على أن حج الصغير إذا حج كثي له أجر ولمن معه يعني وليه أجر لقوله ولك أجر لكن جاء في حديث آخر أن الصبي إذا حج وهو صغير ثم بلغ فعلي حج في الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام أيما صبي حجة ثم بلغ فعلى سيحج حجة الإسلام هذا بالنسبة لشرط البلوغ والبلوغ يحصل في إحدى علامات ثلاث العلامة الأولى تمام خمس عشر سنة هي تم ديسان خمس عشر سنة صار بالغ والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام غابة في المشاركة في قتال كفار يوم أحد وكان عمره إذلك أربعة عشر سنة فلم يجيزه ثم عرض عليه عام الخندق عام الخمس فأجازه ودل على ذلك على اعتبار السن بعد تمام خمس عشر سنة ومن هنا يصلح أن يكون محرم للمرأة هذه علامة العلامة الثانية لإحتلام إذا ما وأنزل إلى حصل إن زال لأي شكل كان زال ماء المني فإنه حين يكون مكلف الثالث لقوله تعالى وإذا بلغ الأفكار منكم الحلم، فليسأل منكم كما الذين من قبله. الثالث الامباد، لأن ينبت حول القبل شعر خشن، يسمى بالشعر هايون، فهذا إذا نبت من الإنسان، فإنه يكون مكلف. والدليل على هذا أن النبي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة. بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء أم من شك فيه هلوا بلغوا لما بلغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف عن مؤتزرهم يعني عن إزاره فمن أنبتوا من المقاتلة ومن لم ينبتوا من الذرية أي ثلاث علامات هذه العلامات الثلاث علامات للمرأة وعلامات للرجل وتزيد الجارية علامة أخرى بوجود الحيض منها إذا حاولت فهي مكلفة قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حايم إلا بخمار هذه علامات البلوغ الأربعة علامات للرجل للزوجين والنساء وعلامة خاصة في المرأة وتزيد الجارية أيضا بأنها إذا حملت حكم ببلوغها منذ حملت لأن الله سبحانه وتعالى أجر العادة أن يخلق الماء الولد من الرجل وماء المرأة قال تعالى يخرج من الصلب والترائذ إنه على رجعه لقادر سبحان الله. هذه علامات البلور أما العقل فهو شرط للصحة وشرط للإجزاء والوجوب فلا يصح من المجنون لو حج ولا يلزيها أيضا ولا يجب عليه أما الحرية فهي شرط للوجوب والاجازة، لكن لو حج العبد مع سيده فحر حجه لكن إذا عثك فلا بد وأن يعيد الحج مرة أخرى. إذا عثك بلا. أما القدرة فهي حج شرط للوجوب، لكن لو حج غير القادر حج مع رفيقه ولا مع صديقه ولا مع والده، له أخيه مثلا صح حج وأزعه ذلك أو حج مع رفقة هذه الرفقة يعني حجة على حساب حتى الجمعيات فلا مانع من هذا لزعنا حجة الإسلام فإذا لا يجب عليه إلا إذا كان قادر لكن لو حج صح حج والقدرة تعني أمور منها الزاد والراحلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما السبيل يقود هذا المدفع إلى سريلا؟ قال الزاد والراحلة هذا والسبي وأيضا أن يكون مطيقا للحج يستطيع الركوب يعني هذا يعني عنده مثلا يعني قدر على أن يركب يركب الذابد ركب السيارة، ركب الطائرة، فهذا أيضا يجب عليه الحج إذا كان ما يقدر ما ما يسع على حد. إن كذب بماله حج عن، وإذا ما قدر بماله فلا شيء عليه. من القدل أيضا أمل الطريق، يكون الطريق آمن، خصوصا الإنسان يروح ويرجع، وأن يتوفر فيه ما يحتاج إليه من الطعام، من مثلا وقود سيارة في حلب سيارات من العلف للدواب حينما كان وسائل النقل للدواب كان الناس ما كانوا عن هذه الصناعة كانوا يحجون على الإبل يحجون على الحمر ما عند ما على الذغال ما عندهم قدرة على ما ما هناك طائرة ولا سيارة ولا أيضا وقود بنزين ما في يحجون على الإبل يعني كانوا يحجون على الإبل والإبل كما تعلمون السيرها بطي تحتاج المسألة إلى وقت طويل الآن الحمد لله الإنسان يعني ينفق من بلده إلى مكة في وقت رجيز كان المول يجوم من خارج المملكة يأتون أيضا في البواخر والبواخر كما تعلمون صحيح أنها تحمل الناس تحمل أنزعتهم لكنها بطيئة من السير مهمة سير السير بايرات ولا السيارات فقالها وقت ليحجون مسافات بعيدة لا بد أن يأتون في وقت مبكر المقصود أنها في كلبة ومشقة لكن الحمد لله الحج العمر مرة فمن سادف وخير هذه شروط وجوب الحج تزيد المرأة شرقا سادس وهو أن يوجد لها محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيب بنسب أو سبب مباح فقلنا على التأبيب يعني بخلاف التي تحرم ودعاله كالجنبعنا الوختين قلنا عمة لجوجتك أو خالة لها هذه محلمة إلى أمد بمعنى أنك لو طلقت هذه أو ماتت جاز لك أن تجوجت ثاني لكن ما تجمع بينهما. لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعوا بين ذوي الخفين إلا ما قد سلم. ولقوله عليه صلى والسلام لا يجمع بين مرأة وعمتها، ولا بين مرأة وخالتها. الجمع ما يجوز هنا، لكن هذا تحريم إذا أبد. لكن محرمات تحريم إذا أبد. يعني لعار من يجوز، لكن المحرمات. إلى الأبد كالأم والبن والأخ والبنة الأخ والعمة والخالة هذه المحرمات بالنسب أي بالقرابة وهناك من تحرم بالمصاهرة كزوجة الأب وإن على زوجة الإذن وإن نزل أم الزوجة بنت الزوجة كل هؤلاء محرمات من الأبد أو بالرباع بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرباع ما يحرم من النسب والمحذم خمس رباعات في الحولين هذا رضاع المحذم إذا أرضعت كمرأة خمس مرات فأنتصيل ولد الله عيالها أولادها بناتها أخوانك وزوجها أبوك وأخ المرضعة يعتبر أيضا خالك وأخ الزوج يعتبر عمك وهكذا دواليه ها يعني هذا معنى قوله لنسب أو سبب مباح فلا يجب عليها الحج إلا إذا وزعها معه ولا الحمد لله هي معذورة في بلدها ولا شيء عليه إن قدرت بمالها حجز عن نفسها وإن لم تقدف يا معدورة لأن الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا صغرة أو كبرة المرايا نعم إذا أود لم أعرف صغيرا كذلك هذا لمحة موجزة عن يعني شروط الحج وعن تأريخ وبدء بناء الكعبة المشرفة وإن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله مزيدا لهذا في الدروس المقبلة ونسأل الله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وداد الناس معي إذا كان لك أسرة. ما لنا من الله سجن ثم يقبضه ليقضوا فذهم يعني تفث وإزالة الشعر اللي يحتاج لإزالة وطرسال إلى أقوى الطيب إلى غير ذلك يعني يزيل الشعر اللي كان صابهم بعد الحج في الحج فإذا حال التحلل التحلل الأول جاء على طيب جاء على يعني قصمة يحتاج على قصمة من الشعر المباح كالشارد والعبق والعنة وقمص الطيب يلبس المخيط وإذا تحلل التحلل التحل الثاني صح له هو كل شيء يحرمون عليه ذي الحرام كما سأفعل ويربطه بث العفيك يعني اللي هو هذا الكعبة يربطه بمصاف الإفاضة. ليركمنه وكان الحج. السلام. طو في الإفاضة. يحتو في السعيد كذلك. هذا في تفصيل. إن كان الإنسان متمتع، فهذا عليه طواف للحج وطواف للعمرة وعليه سعيد للعمرة وسعي للحج. أنتم؟ طو في في السعيد. لأول شيء تطوف في منتساع. هذا متمتع ذي أخذ عمره جلس سنين تنظر الحج كحالاتنا الآن هذا يكون عليه طواف يوم العيد يفوف ويسعى يفوف الكعبة المشرفة ويصلي خلف مقام إضراحة نعم خلف المقام أو في أي مكان من الحرم كان زحم ونعم. ما يزلل يكون خلف المقام في أي مكان الحلق رأي يكون حال الحلق على كل حال عليه الحلق رأي يكون أو حال هذا لحبة, لحبة لحبة لحبة لحبة شوي شوية نعم أقول إذا جاء يوم العيد وجاء من مزالفة يضم جمرة العقبة سبح صياد ثم يحذر ويلبس ثيابه وإذا تأسر له ينزل يقوب ويسعى مفهوم؟ يلبس ثيابه؟ نعم